وخلق يقول زوجها ودس منهما رجالا كثيرا يقول واتقوا الله الذي هناك به يقول إن الله كان عليكم امر يا أيها الذين يكون اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم امر لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن امر يقول لك ان يكون هناك امر يقول لك ان أصدق الحديث كتاب الله وأحسن امر هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أن بعد إن الله قد امتن منة عظيمة على هذه الأمة وقد شرفها تشريفا عظيما وقد عظم قبرها وأعلى شأنها وجعلها قائدا وخلقها لمطلق القيادة والسيادة والريادة بل جعلها خير أمة اخرجت للناس قال الله جل في علاه كنتم خير أمة اخرجت الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسنة والرفعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمتك المطر لا يدرى الخير في أولها ام في آخرها كفى بمظاهر التشريف لهذه الأمة من قبل ربنا الجليل سبحانه جل في علاه أنها من آخر الأمم خلقا وتكون بإذن الله أول الأمم أول الأمم حشرة وأن الله جل في علاه قد جعل شطر هذه قد جعل شطر أهل الجنة من هذه الأمة بل فوق ذلك إن الله الله في علام قد من على هذه الأمة أن يدخل من هذه الأمة سبعون ألفا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب فكبر الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ما باته يكدون بعدما باتوا يخودون من هؤلاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تطيرون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون الذين لا تطيرون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون هؤلاء سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فضل الله هذه الأمة على سائر الأمة بهؤلاء السبعين ومع كل واحد سبعون ألفا كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم بل فوق ذلك كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعرضاه قال ويحصن الله جل في علاه ثلاث حسيات فكبر عمر بيده المقدسة فكبر عمر على أن أكثر أهل الجنة هذه الأمة كفى بأن هذه الأمة قد شرف الله جل في علاه وملكها رقاب البلاد والعباد في مدة وليزة من عمر الزمن كفى بأن هذا الدين قد انتشر في البلاد وقد دخل ما ترك بيت ما ندر ولا ودر إلا دخله بعز عزيز وبذل ذليل مظاهر تشريف الله جل في أولاد لهذه الأمة كثير لكننا سنجتزئ جزئيتين نتكلم عنهما عنه بسبب ما نتكلم عنه في الحلقات بإذن الله ألا وهو ما يخص فقه المرأة في رمضان من مظاهر تشريف الله جل في أولاد لهذه الأمة مع أنه عوض عوضها عن قصر الأعمار بجليل الثواب وعميم الأجر مع قلة الاعمال باعف الله لهم الأجر والحسنات كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فقال الملائك من هم بحسنه فاكتبوا له بعشر إلى سبعين إلى سبعمائة إلى عضاف كثير ومن هم بحسنة فلم يعملها تكتبوها له وحسن، ومن هم بسيئة فلم يعملها تكتبوها له وحسن، فإنما تركها من جرائم، ومن هم بسيئة فعملها تكتبوها له سيئا وقد بين الله دل في علاه أن من منا العظيم على هذه الأمة عوضا للأعمال القصيرة بالثواب الجزيء العميم الوثير، لأن الله دل على امتنا لهم امتنا عليهم بهذا الشهر الفضيل. الشهر الكريم الشهر الجليل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلا الله جل فعلا تتخبع لهذه الأمة الأجر لهذا بالعمل في هذا الشهر عنده والكريم إذا أعطى أجزب كما في الصحيحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به إذا انخبع الله لهذه الأمة الأجه والكريم إذا أعطى أجزي فإن خزائن الله لا تنفد بحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمن الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيبها نفقة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السعر قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فأعطيت كل واحد المسألة ما نقص ذلك منا عندي من شيء فالله جل في علاء التفضل بمنة عظيمة على هذه الأمة بهذا الشهر الكريم بهذا الشهر العظيم بيف عزيز كريم فعليك أن تكرم بيف ربك جل في علاء بأن تشكر أولا الذي امتم عليك بهذه المنة ومع الشكر تزليط النعم والزيادة قال الله جل في علاء لإن شكرتم لأزيدا لكم وإن الله يحب أن يرى الشكر من عباده على نعيمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكره بأكله أن يحمده عليه وإذا شرب الشرمة أن يحمده عليه إن الله قد مدح أصفياءه وأولياءه وأنبياءه أول الرسل نوح عليه السلام بأجل الصفات وأرقى الصنات بأنه كان عبدا شكور قال عن الله جل في إنه كان عبدا شكورا وقد مدح خليله بنفس الصفة قال الله جل في علاه عن إبراهيم شاكرا لأن عمي فحي بمن شمر عن سعد الجد فشكر ربه جل في علاه بلسان الحال ولسان المقال بالعمل اعملوا آل داود شكرا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في رمضان جهاداً كريماً صواماً قواماً لرب جل في علاه شاكراً لأنهم الله جل في علاه وعلى المرء أن يشكر ربه جل في علاه بنساء حاله لأن يصوم قلبه عن الحقد والدغد والحسد أن يصوم لسانهم عن السب والشتم والغيبة والنميمة قال النبي صلى الله عليه وسلم والفم يزني وزناه القبل القبل واللسان يزني وزناه الكلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبيناً فحش الغيبة والنميمة التي لا تكون إلا بالنساء قال لا يدخل الجنة قطات والنميمة تعمل عمل السحر تفسد بين ذات تفسد ذات البين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد البين هي الحالقة ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين فليصم اللسان عن, عن الغيبة عن النميمة عن فحش القول فليصم النظر عن النظر المحرم وإطلاق البصر أن حرم الله جل في علاه فالعين تزني وزناها النظر فهذا من باب شكر النعمة بلسان الحال ولسان المقام أيضا من نظاهر تشريف الله جل في علاه لهذه الأمة أنه قد امتن عليها بشي... بشريعة غراء حنيفية سمحاء هذه الحنفية السمحة هذه الشريعة التي أكبر الله بها النعمة وأتم بها المنة ناسخه لجميع الشرائع. هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وكل عصر ومصر هذه الشريعة الغراء ما تركت حكما إلا بينته ولا مشكلا إلا حلته ولا مجملا إلا فسرته هذه الشريعة العظيمة احتوت كل شيء قد الله في ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال الشافعي رحم الله الشافعي ما نزلت نازلة الا وفي كتاب الله حلها علم من علمها وجهلها من جهلها قال الله جل في علاه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فهذه الشريعه الغراء ما تركت شيئا إلا بينتها وفيه العز والشرف أو فيها العز والشرف لمن تمسك بها قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما انتنستم به لم تضموا بعدي كتاب الله وسنتي وهذه الشريعة ما قلنا فيها العز وفيها الشرف وفيها التمكين وبيع القيادة والسيادة والريادة قال الله للفعلها لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه شرفكم فيه عزكم عز عام لكل هذه الأمة من رجال ونساء ثم جاءت هذه الشريعة الغراء أيضا خاصة لعز النساء لكرامة النساء ان المرأة كانت في الجاهلية كالثوب البالد اذا بشر احدهم بالانثة صار من العار والشنار وفي الاخرة النار كما مثله الله جل وعلا او صوره الله جل وعلا في كتابه واذا بشر احدهم بالانثة ظل وجهه مسودا هو كظيم يتوارى من القول من سوء ما بشر به اي يمسكه على هون ام يدسه في الترام في ان الله جل في علاه قد رفع المرأة وقدرها ايما تقدير وعظم شأنها بهذه الشريعة الغراء التي جاءت تجل لنا كرامة المرأة وتبين لنا فضل هذه المرأة على المجتمعات اننا وحصنا النظر في فضل المرأة على هذا المجتمع لا بد ان بصلنا على امهات المؤمنين على خديدة رضي الله عنها وارضاها من أمهات المؤمنين كيف فضل خديجة على هذه الأمة كيف فضل عائشة رضي الله عنها على هذه الأمة كيف فضل نساء الأئل على هذه الأمة الثوري أمير المؤمنين في الحديث صائقة في الحفظ كان الإمام من آل السنة جميعا الإمام الثوري إذا سألت من وراء الثوري الذي له من العظيمة على هذه الأمة جاءتنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رد طرية على التاف هذا الحافظ الورع الإمام المبجل الإمام الثوري إن سألت من وراءه الإدابة أم نبوه إن سألت عن الإمام السنة الجماعة الإمام الشافعي الذي لقب بناصر السنة إن سألت من وراءه الإدابة أم من أدّب الإمام مالك الذي قال في الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجد أم التي كانت تستند همته أن يجلس في مجالس ربيع الرأي وأن يتأدب بأدبه وأن يأخذ من حسن خلقه فيتأثر به بلسان الحال ولسان المقال إن وجدت العظيم في هذه الأمة فنقل وفتش وابحث فتجد الأم الأمة هي التي تصنع صنعت هذا الرجل العظيم والسؤال الذي يريد ذلك إذا كانت الأم هي التي صنعت هؤلاء الرجال الذين كانوا قادة وسادة في الأمة فهل كل ام يمكن ان تصنع رجلة لا والله الاجابة الام الصالحة القانتة هذه الام البارة الصالحة القانتة التي اعطت لله حقه واعطت لزوجها حقه واعطت الابناء حقهم هذه الام لا يمكن ان تبلو الى هذه الدرجة من الصلاح والبر الا بالعلم بان تتفقه في دين الله جل في علاه تعلم كيف تتعبد لله في على نور من الله على بصيرة ترضي صلاة الله وتخشى إثابة الله جل في علاه فعلى المرأة الصالحة التي تعول الأم بأسرها عليها حتى تخرج لنا مثل هؤلاء الرجال تنتهد الأم مرة ثانية ترتفع من كبوتها تقود وتسود مرة ثانية لابد أن تعود المرأة فتأتسف بالصالحات بالفضلات في الرعيل الأول كنا تفقهنا في دين الله جل في علاه إلى هنا ندخل إلى الباب العظيم الذي سنتكلم فيه بأن الله على خدمنا على هذه الأمة بالشريعة الغراء التي لم تركت شيئا إلا بينته وان العز كل العز بالتنسُّ بهذه الشريعة فجاءت هذه الشريعة بأحكام عامة للرجال والنساء ثم جاءت بأحكام خاصة للنساء بخلق النساء بطبع النساء, النساء كما جبر الله النساء على أحكام خاصة فهذه الشريعة ما تركت شيئا للمرأة إلا بيانته لذلك نقول المرأة التي استنهض لهمتها أن تكون كأم الشافعي كأم الثوري كأم الإمام مالك أن تكون صالحة لا بد أن تتفقه في دين الله وهي على مشارف هذا الشهر الفضيل الكريم كيف تقترب من ربها جل في علاه لسان حالها دائما تقول وعجلت إليك ربي عليها أن تتفقه كيف تعبد لله في هذا الشهر الكريم. هذه الحلقات خاصة بفقه المرأة في رمضان وهي أول هذه الحلقات سنتكلم عن الأصل الأصير والرقل الركيب في الأحكام الخاصة بالمرأة ألا هي أحكام الحد ستعاعد والنفساء وهذه مسألة مشكلة جدا عند العلماء مسألة الحلقية مسألة من المسائل العظيمة الجليلة وهي فرض عين على كل امرأة أن تتعلم هذا الباب ونحن ندرس بإذن الله الأحكام التي تتعلق بالمرأة بأحكام الحيذ حتى تتبين المرأة الأمراء وحتى تقف على الأرض صلبا عندما تتعبد الله جل في علاه تعلم ما تصلح به الأبادة وتعمل به وتسارع إليه وتعلم ما تفسد به العبادة فتتجن به فقها وتعبدا لله جل في علاه فمن عبّد الله على بصيرة ارتقى ومن عبّد الله على جهل ضل و وأفسد وما أصلح أحكام الحيض المرأة أولا الحيض لغة مصدر حاده تقول حاد الثيل أي فات و المرأة أي سال دمها وفي استراحة العلماء الحيض هو دم جبل يخرج من قاع الرحم دم جبل يخرج من قاع الرحم المرأة بعد بنولها على سبيل الصح من غير سبب في أوقات محددة معلوم. ده الله أي كتبه الله جبلها الله على ذلك خلقها الله على ذلك. كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الحج دخل على عائشة رضي الله عنها وأربعة فوجدها تك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك النفستي والنفاس إسم من أسماء الحي كالعراق والضحك والحيد. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أنفستي فقالت رضي الله عنها وأرضها نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا عمر قد كتبه الله على بنات أب فهو دم جبلة جبلها الله على دم دم جبلة يخرج من قاع الرحم من قاع الرحم المرأة على سبيل الصح لا على سبيل الفساد لا انقطاع عرق. وهذا قيد يخرج الدم الذي يخرج لمرض لإجهاد عظيم لانقطاع إرق دم جبلة يخرج من قاع رحم المرأة على سبيل الصحة من غير سبب يخرج من ذلك النفاس لأن النفاس يخرج عzewة الولادة سبب النفاس أنه دم يخرج عقب الولادة من غير سبب في أوقات معلومة أي المرأة يأتي هذا الدم في وقت محدد من الشهر في أول الشهر دفع الرحم هذا الدم خمسة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام أو إذا انتصف الشهر دفع الراحم هذا الدم في أوقات محدودة تعتاد المرأة خروج دم في هذه الأوقات ودم الحيدي دم نجس سماه الله في كتابه أذى قال الله جل في علاه يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزر النساء في المحيط وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسناء في الصعب الحيدي جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله رأيت احدانا فحيدي في السوق فكيف تصنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحطه ثم تقرسه فتنضحه في الماء وتصلي فيه جاءت المرأة تصور للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندهن سياد كثيرا فقالت يا رسول الله أرأيت إحدان يصيب الثوب دم الحد ماذا تفعل ماذا تصنع به حتى تصح الصلاة في دلالة على أن دم الحيض وإذا أصاب الثوب فصلت بهذا الثوب لا يصح أو لا تصح الصلاه فقال لها النبي السلام مبينا كيف تطهر الثوب قال تحطه ثم تقرسه الحد هو الدلك تحطه ثم تقرسه فتنضحه بالماء ثم تصلي فيه وكانت عائشة رضي الله عنها ارضاها كما في البخاري تقول كانت احدانة تحيله ثم تقرس الدم من ثوبها عند طهرها وتنبح على سائر الثوب ثم تصلي فيه لذلك نقل الإمام الشاكري أو نقل قبله الإمام النووي الإجماع على أن دم الحيد نجس والدماء التي تخرج من المرأة أقسام ثلاثة دم حيد وهذا سبق تعريفه ودم نفاس هو هي الدم الذي يخرج عقب الولاد والثالث دم فساد وهذا الدم هو دم علة ليس بعادة ولا طبع منهن ولا خلقه وإنما هو عرق انقطع كما قال النسلم إنما هو عرق ليس بدم طبع ولا خلقة دم الحيد له علامات تعرف المرأة دم الحيد بعلامات مشتهرة جدا بين النساء دم الحيد أسود كما بيانه النسلم كما رأى احمد في مستدري عن رسول الله وسلم قال دم الحيد أسود وعرف مشتهر بين النساء وهذا على الغالف لأن في أحد من النساء يمكن أن يكون الدم عند أحمر بحراني كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن في غالب النساء دم الحيدي أسود يعرف. أيضاً من العلامات التي تعرف المرأة بها دم الحيض بأنه كريه الرائحة، لأنه كريه الرائحة. وأيضاً له علامة ثالثة سخيف غليز إذا دفع إذا دفع الرحم الدم ترى فيه سخانا. فهو دم غليظ سخيل وله علامه رابعه قالها بعض العلماء عن معرفة الطب أن دم الحيض إذا خرج من فرج المرأة فإنه يسيل لا يتجمد أنه يتجمد في الداخل ثم ينفجر ويسيل إذا خرج اذا علامات أربع إذا سالت المرأة أنا ينزل علي بعض الدماء ولا ادري هذا دم حيض أم هو دم إلا أقول لك أن تعرفي وتفريقي بين دم الحيض ودمي الفساد والعلة بهذه العلامات دم الحيض أسود يعرف دم الحيض سخيل غليظ دم الحيض له رائحة كريهة هذه علامات بسهولة يمكن المرأة وبيسر أن تفرق بين دم الحيض وبين غير دم الحيض العلماء يقولون بأن دم الحيض لا يمكن أن ينزل إلا بعد تسع سنين هذا في كلام جمهور أهل العلم وينقطع دم الحيد بعد الخمس... الخمسين يسمون المرأة التي وصلت إلى الخمسين اليائسة والتي يائسنا من المحيد من نسائكم يقولون سنها أن تصل إلى الخمسين وعند أهل التحقيق كما رجح واختار إيمان وشيخ الإسلام أنه لا حد في سن دم الحيد لا للابتداء ولا للانتهاء بل إذا بلغت الجارية إلى سن الثامنة ونزل عليها الدم بالعلامات المعروفة اسود يعرف تصير بذلك حائدا ولو نزل الدم بنفس العلامات الدم الاسود السخين الغليظ بعد الخمسين تصير ايضا المرأة حائدا لان الله جل في علاه قد علق حكم الحيض بوصف لكل امرأة تدري وتعرف وتلاحظ النظر في هذا الوصف ان توفر اذا صارت حائدا قال الله جل في علاه يسألونك عن المحيط قل هو أذى، النساء في المحل فإذا وجد الوصف الدم الاسود الأذى فهي حاد. إذا انتفى الوصف فليست بحاد، ولا اعتبار للسن لا سن الابتداء ولا سن الانتهاء. وايضا العلماء لما بحثوا في مسألة الدماء, الدماء التي تخرج من المرأة في دماء الأوضاع الحيض على التحديد قالوا له حد قلة وحد كسر. والمعنى بأنه يمكن في ساعة من الساعات في وقت من الأوقات ينزل الدم فله وقت محديد نقول هذا حد القلة ثلاثة أيام بالأليهن يوم وليلة إن كان أقل من يوم وليلة لا تحسبيه أياته والمرأة من دم الحيض إذا بلغ يوم وليلة احسبيه من دم الحيض هذا حد القلة وحد الكثرة اختلفوا أيضا بعضهم يقول خمسة عشر, خمسة عشر يوما وبعدهم يقول سبعة عشر يوما والصحيح أيضا عند المحققين من اهل العلم يقولون دم الحيض لا حد لأقل فلو كانت دفع واحدة فهو دم الحيض ما دامت العلامات قد ظهرت عليه أسود يعرف كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو مجد مجد واحدة دفع واحدة فهذا دم حيض ولو قطع ورأت الطهر بعد ذلك حاضت ساعة واحدة وهذا في النساء موجود ولا عذرته. بالقطرة ولا بالقطرتين فإذا نزلت قطرة من المرأة لا تحسن من الحيض ولا بالقطرتين قد ورد عن علي بن أبي طالب لكن إن نجت نجة دفعت دفعة واحدة كاملة فإنها تصير بها حائدة أما أكثر أو حد الكثرة للحيض فهو خمسة عشر يوما على الراجح الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكث الليالي قال النبي صلى وسلم تنكث الليالي لا تصل وهذه تقليد وأيضا قد احتج الجمهور الملكية الشفائية والحنبلة بحديث حديث تنكث شطر دهرها لا تصل وهذا حديث كما قال الإمام البيهقي بأنه لا أستله له بهذا اللفظ، واتفق جمع من الحفاظ على كلام البيهقي لكن الصحيح أن نقول والأقرب إلى السنة والنظر يعد ذلك أن الحد الأكثر أقصى حد يبلغ في نزول دم دم الحيض خمسة عشر يوما لان الله جل وعلا قد خلق خلق الخلق لعبادته ولا يتصور بان المراه تنكث اكثر من شطر دهرها لا تصلي وان الصلاه هي اهم العبادات وهي الركن الركين في هذا الدين بل بعد الشهادتين لذلك فان اقصى مدة يمكن ان تحسب من الحيض هي خمسة يوما، وهذا سيفيدنا ان شاء الله بما سنفصله في الحلقة القادمة من الكلام على أصناف النساء بالنسبة للدماء المبتذئة والمميزة والمرأة التي لا عادة تعرفها وتتقنها، فإذا نزلت في وقتها وقت العادة علمت أن من يعني أن هذا من دم الحيض وأنه صار حائضا وإلا فلا تكون حائضاً ويكون الدم دم فساد هذا إن شاء الله نفصله في الحلقة القادمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم رزقكم الله من خيرا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته